يا من تبحث عن الهداية ويا من تبحث عن التوبة ويا من يا من تبحثين عن التوبة أنسيتم باب الله أنسيتم رحمة الله من ظن أن ذنبا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوم من الذي ينادينا يا ابن آدم لو فنزد ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي من الذي ينادينا يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني فاستغفروني أغفر لكم من أليس هو الله إنه الله إنه الله يرحم التائبين ويشملهم بعفوه وغفرته وهو خير الغافر من الذي عجت ببابه الأصوات فلهجت بالمعبودية والمسائل والشكوى والحجات فكان الله ولا يزال بها رحيما